وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشؤون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا لَاحِقِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات ربهمون ومنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا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 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في أُورِفَ إِذَا هُمْ مِنَ لَجْدَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَانْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على لرائك متكئون